ليس عن المفاضله بين كلام الله وهل يتفاضل المفاضله في بين كلام الله سبحانه وتعالى ثابته لا من حيث المتكلم به لا من حيث المتكلم به فالمتكلم به هو الله سبحانه وتعالى وانما من حيث الفاظه ومعانيه او الفاظه الداله على معانيه ولذلك فإن الآيات التي فيها أسماء الله والصفاته وفيها الحديث عن الله وعن عظمته وعن جلاله وعن كماله أعظم وأفضل من الآيات التي فيها الحديث عن خلقه ولهذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وكانت سورة الفاتح أفضل سورة في القرآن وكانت سورة هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لصفة الرحمن والصحابي رضي الله عنها الذي كان يقرأها في كل ركعه قال لأن فيها صفة الرحمن لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن فالأدلة دلت على أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل والتفاضل راجع إلى الألفاظ وما دلت عليه من معاني، ما دلت عليه من معاني، فآيات التوحيد أفضل من آيات القصص أو آيات مثلا الأخبار أو الآيات الأخرى، الآيات التي فيها اسماء الله وصفاته وأخلصت لذلك أعظم من من غيرها، أعظم من غيرها، ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم. لهذه المفاضلة في الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي رضي الله عنه يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم أي آية معك من كتاب الله أعظم انظر فقه الصحابة في للمفاضلة بين آيات القرآن لما قال أي آية معك من كتاب الله أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا ابي أي آية معك من كتاب الله اعظم لما عاد عليه السؤال لما عاد عليه السؤال رضي الله عنه فهم من ذلك أن هذا فيه إذن بالاجتهاد بين يديه عليه الصلاة والسلام فإما أن يقره على اجتهاد أو لا يقره. فهم من ذلك اذن أولا لما قال أي آية معك من كتاب الله قال, قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ ففهم أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يتفهد بين يدي قال قنت آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وبي يحفظ القرآن كامل. والقرآن اياته تزيد على الستة آلاف آية. ستة آلاف آية وهو يحفظ القرآن كامل. وفي نفس الموقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الكرسي آية الكرسي ولاحظ أن الجواب لم يأتي بعد مدة زمنية ما قال له فكر اسبوع، أسبوعين شهر وأضني الجواب ولا أيضا حدد له آيات مثلا ما قال له وهي في سورة البقرة أو في الجزء الثالث وإنما قال أي آية معك من كتاب الله اعظم واحفظ القرآن كامل والمطلوب الجواب في نفس الوقف من كمال فقه رضي الله عنه أنه بادر إلى أعظم مقاصد القرآن أعظم مقاصد القرآن وهو التوحيد كل ما الآيات الأخرى التي ليست في هذا الـ الـ الامر الأمر استبعدها وأخذ ينظر في الآيات التي في التوحيد ثم آيات التوحيد أخذ منها أجمع آية في ذكر التوحيد ودلائله وبراهينه، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله عن آية الكرسي يقول جمعت من تقرير التوحيد وبيانه ما لم يأتي مجتمعا في آية أخرى بل جاء مفرقا في آياته الذي اجتمع في هذه الآية جاء مفرق في آيات لم يأتي في هذه في آية من القرآن آية مثل آية الكرسي جمعت تقرير التوحيد جمعت تقرير التوحيد وهذا من فخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم أحسن الله ليكم مبارك فيكم يقول كيف نفرق بين الكلام الكوني والكلام الشرعي أخبط. الكلام الكوني مثل ما في الآية الكريمة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فالكلام الكوني هو الذي يخلق به المخلوقات ويوجد به سبحانه وتعالى الكائنات فهذا كلام كوني كن فيكون أما أوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه هذه كلها أوامر شرعية هذه كلها كلمات شرعية نعم صلى الله عليكم يقول هذا السائل كيف نرد على من قال بخلق القرآن مستنداً لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه وقال في سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان هذا الذي يأتي شفيعا لصاحبه عمل العابد عمل العابد وتلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى فتأتي التلاوة للبقرة وتأتي التلاوة لآل عمران تحاج عن صاحبها مثل ما أن عمل العامل يأتي في قبره على صورة رجل يقول من أنت وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخيره كما جاء في الحديث ف والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير نعم أحسن الله ليكم يقول هل يمكن أن يقال في صفة الاستواء أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار بمعنى أنها قامت أنه حين فعلها لم, تزل لم تنفك عنه الاستواء صفة فعلية الاستواء صفة فعلية قال الله تعالى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وهذا فعل استوى فعل فالاستوى فعل مثله النزول والاتيان والمجيء وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية وجل على استوى جل شأنه بنفسه بذاته فوق عرشه لكن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية ولهذا يفرق بين العلو والاستواء بان العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية والعلو صفة يدل عليها العقل اضافة إلى دلالة النقل اما الاستواء فيصف خبرية يعني لا مجال للعلم بها إلا من خلال الخبر لولا الخبر لما علمنا بها لكن العلو يدل عليه العقل إضافة إلى دلالة النقل عليه ولهذا يقولون في الاستدلال للعلو يقولون دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة لكن الاستوى لا يقال دل عليه العقل لأن صفة خبرية مثل النزول والاتيان و نحو ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي لم تعلم أو لا مجال إلى العلم بها إلا من خلال الخبر نكتفي بهذا ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا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 بَنْ لَا يَرْحَمُنَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنْتْ وَاَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ